بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحكم في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما في الامر وما يخرج منها وما من السماء وما ينزل من السماء ما يا أرجو فيها اللهم الرحيم الغفور وقالم الذين كفروا ناسين الساعه قل قل بلى وربي لتأتيه منكم عالم الغيب لا يعزب عنهم الصال درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ من أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ النَّذِيرَ أَنذَرَ حَقًّا وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّاسَ كَفَرُوا الْمَدِينَةَ عَلَىٰ وَجْهٍ هَلْ مَدُّوا الْقُمَ عَلَىٰ وَجْهٍ يُنذِرُكُمْ ينزئكم إذا مزقكم كل ممزق إنكم نسيسا في جنين أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين ما يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخفر بهم الأرض أو نصف عليهم كسفا أو نصف يُبارِئُ مِنْ كِسَرٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا زِبَالُ أَوْفِ بِهِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَنَّا مَنَّاهُ أن يعمل سادغات وكنزل في السرد وعملوا صالحا لبما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ونضاحها شهر وأسلنا له عين القفل ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا ندقه من عذاب السعير يعملون له ما نشاء من محالب لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَوَارٌ وَشِفَانٌ فِي <تصفيق> الْجَوَارِ وَقُدُورٌ وَسِيَاعَاتِ اعْمَلُوهُمْ أَهْلُ الدَّاوُدِ شَكَرُوهُمْ وَقَلِيلُهُمْ لِلْعِلَاءِ يَشْكُرُونَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَاذَنَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِنَّ دَابَّةَ الْأَرْضِ مَاذَنَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةَ وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب المميين لقد كان لسبعين في مسكنهم آية جنتان عن يمين وجمان كلوا بالرس ربكم واشكروا له بلدك طيبة بلدكم صيبة ورب رفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سين العلم وبسلناهم بجنتين جنتين زوافين أسل زوافين أسل خلطين وهسلين وشين من سنر قليل لا نشد زينهم بما كفروا وهل نجازين إلا نشفور. وجعلنا بينهم wamada ilu li qawaduna ti zamakiatin la kunahu waghira wa qaddamna fi nassein natiyufina tiru fiha layali قَالُوا رَبَّنَا فَاعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ لَحَافِظًا وَمَنذَ فَنَاهُمْ كُلُّهُم مَّذْذَقَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمَا يَأْتِي لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْنَا إِبْلِيسُ مَنَّهُ فَاتَّبَعَهُ وما كان له علي من سلطان إلا لمعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حبيب قل ادعوا الذين زعنهم من دون الناس لا يملكون من صال ذرة في السماوات ولا في الأرض وَمَا لَهُمْ فِي مَاذِهِ الشِرْكِ وَمَا لَهُمْ مِنْ رَبٍّ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلَا يَنفَعُونَ إِلَّا مَنَّ لَنَا أَإِلَٰهٌ سِعَ عَنْ قُلُوبِ جِلَّالُهُمْ مَاذَا قَالَ رَبُّ الْقَمَرِ قَالَ الْحَسَنُ وَالْعَلِيمُ الْكَبِيرُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ وإلا نُرْزُقُ مَا عَلِمَ لَنَا مِنْ حِلٍّ وَلَا أَنِّي مُدِيرٌ قُلْ أُفْتَسَلُونَ عَمَّا أَجْرًا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُ إِنْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يفتح بيننا بالحق. ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل اروا لي الذين انحفتم به شركاء كنا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا بشيرا ومذيرا ولكن ما اكرر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد انكم قاض والقوم على لو لا ت السخون عنه سااع لا تخون عنسااع ف ولاذاق <تصفيق> ب وقال الذين تفرون من مؤمن جهان القرآن ولا بالنبي بين يبايه ولو سرائب الظالمون موقوقون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضهم خامون يقول الذين استمعطون الذين استكبروا لولا أنصب لقنا مؤمنين قال الذين استكبروا الذين استمعطوا أنحو فددنا بلقم عن الهدى بعد إذ جاءكم بلقوا سم مجرمين وقال الذين السبع فور الذين استكبروا ننسروا الليل والنهار يتأمروننا أن نصر بالله ونجعلنا أنزادا وأسروا من نزامتنا ما رأوا العذاب وجعلنا نغلال في أعناق الذين كبروا هل نجزون إلا ما سنعملون وما أرسلنا في قرية من النبي illa kana musrafuna illa kana musrafuna inna bina arsalnahum bi nashirun wa qanu lana asramu wa lahum allahu wa ma nahnu bi mu'azzabin qul inna rabbiya bi qadman salimin yashaa wa yaqdir wal لَا فَهْمَ وَلَا عِلْمَ نَنصِرُ النَّاسَ صَنِيعُ من دَنَا سُلْطَا إِلَّا مَن نَّامَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَهُمْ بِالْغَرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَصْنَعُونَ عَلَيْنَا جَزَائُ النَّائِلِ مُحْضَنٌ قُلْ إِنَّمَا يَدْعُو ثَغْرُهُ لِلنَّاسِ أَو مِنْ عِبَادِكَ مَنْ يَقْدِرُ من شيء أَنصَبْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِقُ فَهُوَ يُخْلِقُهُ وَهُوَ وَيَهُم ما يَحْصُرُ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِ مَنْ لَا يَشْهَدُ مِنَّا لَهُ إِلَّا إِنَّهُ كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ فَمَنْ يُنَامُ مِنْ دُونِهِ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ فَيَوْمَ لَا يَنفَعُ بَعْضُكُمْ لبعض لَا ولا وَلَا جَرَاءَ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ نَمُذُّوكُمْ عَذَابًا مِنَ النَّارِ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا أُتِيَ عَلَيْكُمْ مَا يَتَنَامَى مِنْ نَاسٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رجل يريد أن ذَٰلِكَ يُنَزَّلُ عَلَيْكَ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن كَالسَّامِعِينَ وَقَالُوا مَا إلا وقال للحق لما جاءهم لما جاءهم هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَرٌّ مُّبِينٌ وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَهُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ لَّمَّا جَاءَهُم waqlanna ilayhi ma kanna shallilna wal kazaba alladheena min qablikum ma balaghū ma sha'banā aslāban fakannabūtu bikum fakāna lakum ثم بواحدة أن تصابوا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نبيه لكم بين يدي عذاب شديد قل ما فألتكم من نجري فنولكم إن إلا على الله Inna illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli shay'in shamin Qul inna Rabbi yughni fungi 'anhu man قل جاء الحس وما يبذل الباطل وما يعيد قل إذا ضمنت فإنما أضل على نفسي وإذا اشتديت فجد لا يحيي إذن يربي إنه سميع قريب ولو سرى إذ فتعوا فلا فأسر أخذوا من مكان قريب وقالوا آمننا به وَأَنَّ لَنَا مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا مَّكِينًا إِلَىٰ مِيعَادٍ مَّعْدُودٍ وَقَدْ كُبِرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَغْلِقُونَ بِالْوَيْلِ إِنَّ شَأْنَهُم دَاعٍ وَحِيَاءً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا يَسْتَغِيثُونَ كَمَا كَانَ يَبِشَاعٌ مِنْهُمْ من قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا في شك